ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين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 لقد اذا تغول من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهمون ومنهم من يقول اذنني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْطِئَةٌ بالكافرين إِن تصبك حَسَنَةٌ تسؤهم وَإِن وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُونُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهغ أنفسهم وهم كافرون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 الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العلي العظيم